Alhamdulillah, Rabbi al-alamin, al-Rahman al ve İyakan istegin. İhdin o غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ إنما يستجيب الذين يسمعون.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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء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 ولو فلو لا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا, فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتو أخذناهم أخذناهم بغتتهم فإذاهم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم أبصاركم وقتم على قلوبكم وقتم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك هل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 ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقوون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشية يريدون يريدون وجهه ما عليك من حسابهم ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم أهؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب ثم تاب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 إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عند ما تستعجلون بي لقضي الأمر لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونا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 فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم أو يلبسكم شعو ويذق بعضكم بأس بعض أذر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق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 وإما ينسك الشيطان فَلَا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين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 قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيرانا